يبَ الشرُهُُغذرحَّة مِ النغاربُوان ي جَ ات لَهُم فيها and the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 حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم لقد نصركم اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كِفْرِهِ وَيَهُْمُ حُمَيْنِ إِذْ جَفَّتْكُم كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما ثم ورزيتم مذبرين ثم أنزل الله سكينته نودًا لم تروا جزاء الكافرين